إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وضائفة من الذين معك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 مربّى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا